Bismillahi al-Rahman al هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ INNA KHALAQNA AL-INSANA MIN NUTFATIN AMSHAJIN NATALEEHI FAJA'ALNAHU SAMI'AN BASIRA INNA HADAYNAHU AS-SABILA IMMA SHAKIRA WA IMMA KAFURA INNA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 ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاه بما اصدروا جنتا وحريرا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 Bhatyu ekwebinget Oweri rowerira mi bati padamu heta podir. Wayus ouna fiha sang kanemizaju hesan jabile. Ainam fi hetu وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبَرَقٌ وَحُلُّ أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم hyvin romi, إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نحن نزلنا عليك القرآن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 جِلَّةٌ وَيَدْعُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا Innā hāzhihi tadhkira, fāman shā. At-takhdā ilā Rabbihi sabila, wa ma tashāun